كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح، وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الرس وعاد وفرعون، وعاد وفرعون، وإخوان لوط. وأصحاب ليكتي, وأصحاب ليكتي وقوم تبعين وقوم تبعين كل كذاب الرسول فحق كذاب الرسول وعيدي فحقا وعيدي افعينا بالخلق الاولي افعينا بالخلق الاولي افعينا بالخلق الاولي العين مفتوح افع افعينا بالخلق الاولي افعينا بالخلق الاولي بل هم في لبس من خلق جديد وَلَا قَدْ خَالَقْنَا لِنْسَانَا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ به, بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ من حبل الوريد من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قولين الله لا لديه رقيب عتيد لا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرات الموت بالحق سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد في خوف الصور ذلك يوم الوعيد ذلك يوم الوعيد. وجاءت, كل وجاءت كل نفس كل نفس نفس معها سائق وشهيد كل نفس معها سائق وشهيد لا قد كنت في غفلة من هذا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, فبصرك اليوم حديد وقال, قرينه وَقَالَ قَرِينُهُ أحسنتم يلا كل واحد منا يقرأ آية إلى نهاية الدرس واحد اثنان ثلاثة كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعدوا برؤن وإخوان روطن وأصحاب ركتي وقوم تبع كل كذاب الرسول فحق وعيد كل كذاب الرسول أف وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيده. ونبي غاف الصار ذلك يوم الوعد يوم الوعد يوم الوعد ذلك يوم الوعد فقصارك اليوم كل يوم حديدا وقال قريره حسنتم. يلا نقرأ اللوحة معا واحد اثنان ثلاثة كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وأصحاب ليكاتي وقوم تباعي فاذّب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأولي بل في لبس من خلق جديد ولا قد خلقنا الإنسان لا ونعلم ما توسويس به نفسه ونحن أخراب إليه من حبل الوريد أقتال قيالي عن اليمين وعن الشمال لقاعدهما يلفظ من القول لله لديه رقيب عتيد وجاء. ذلك ما كنت من تحيد وأنه في خاف الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لا قد كنت من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وق The cardine